غير ا ل م و ب عليهم ل ا ء الله ا ل أ ح د ه م ا ج ن ت ي ن من أعناب وحففناهما بنخل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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وانا ه و ي ح و ر أ أ ك ث ر م ن كمالا و أ ع ز ن ف ر ا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن موسوعه النابلسي م و للعلوم ي ر ا ن ه ا م ق ل ب ا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا لكن ه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 فاضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا ك م ا إن انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما تذروه ا ل ر ي ا ض ك ا ن الله على كل شيء م ق ت د ر ا ء الله م ا ل ح س م ا ء فاصبح ت ل نبات الأرض أ ف هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون و اسماء الله ا ا ل ا ل ص ح خير عند ربك ثوابا الأرض بارزة ولقد ح ش ر ن ا ه م ف م منهم نغادر أحدا وعرضوا على ربك صفا ربك على ل جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة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 「ななまれ」「ななまれ」「ななまれ」